الذين يظاهر دَنَاهُمْ وَإِن الذين يظاهرون من النساء والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهر ريني متابعين من قبل فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَيُطْعِمْ مُسْتِثَانٍ مِّسْكِينًا ذَانِكَ كَانَتْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن وللكافرين عذاب أليم إن الذين قَدْ Joo. mm <laughs> ولا خمسة ألم تر إلى الذين نهوا Mm-hmm. <laughs> in والله بما فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا والله خبير بما تمم اتخذوا أيمانهم خاذو أن Ulla يَحْلِفُونَ لَكُمْ فَيَحْلِفُونَ لَهُمْ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ على شيء أَلَئِن مَّنُون كَذِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنَسَاهُمْ Love no. ان النذين يدعون من دون الله ورسوله اولئك في الاضل كان الله الله قوي العزيز Ban أولئك كتب في قلوبه رضي الله عنه